معانيه فهو الهدى للملاحظ وانت اذا اتقنت حفظ حروفه فكن لحدود الله أقوى محافظي مستمعين الكرام تستمعون الان الى برنامج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 وبعد ايها الاحبه في الله تعالى ايها المستمعون الكرام ذكرنا في الحلقه الماضيه احكام المد وبينا اقسامه وانه ينقسم الى قسمين اثنين المد الاصلي الذي لا يتوقف على سبب كهمز او سكون في الكلمه وفي الكلمتين ومقداره حركتان لا يمد اكثر منها والقسم الثاني من أقسام المدود هو المد الفرعي الذي لا يكون إلا باجتماع حرف المد مع الهمز أو السكون في كلمة وفي كلمتين ومقدار مده بحسب نوعه وبحسب وروده في الكلمة أما اليوم إن شاء الله تعالى فإننا نشرع بحول الله وقوته في ذكر مخارج الحروف وبيان هذه الأمور فإننا نشرع بعون الله تعالى في بيان مخارج الحروف مخارج الحروف أيها المستمعون الكرام خمسة مواضع موزعة على سبعة عشر مخرجا وهي الجوف الحلق اللسان الشفتان والخيشوم نعيد نعيد هذه المواضع الخمسة الجوف الحلق اللسان الشفتان والخيشوم طريقة معرفة مخرج الحرف أولا يسكن الحرف المراد معرفة مخرجه أو يشدد ثانيا ندخل همزة سابقة له ثالثا نحرك هذه الهمزة بأي حركة إلا أحرف المد فإننا نحرك ما قبلها بحركة تناسبها رابعا ثم ننطق بالحرف فحيث انقطع الصوت كان ذلك مخرجه المحقق ونضرب على ذلك مثالا إذا أردت أن تعرف مخرج حرف الباء فسكنه وأدخل عليه همزة قبله هكذا اب أب فحيث انتهى الصوت فذلك مخرج حرف الب مواضع مخارج الحروف اولا موضع الجوف وفيه مخرج واحد والجوف هو خلاء الحلق والفم ويخرج منه ثلاثة أحرف آ و يا ويخرج منه ثلاثة أحرف الألف، الواو، الياء وتسمى هذه الحروف بالحروف الهوائية أو الحروف المدية أو الحروف الجوفية وهذه الحروف تخرج من جوف الفم وتنتهي إلى الهواء المطلق وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها ثانيا موضع الحلق وفيه ثلاثة مخارج أولا اقصى الحلق أي أقرب شيء إلى الصدر وهي منطقة الحنجرة ويخرج منه الهمزة والهاء ثانيا وسط الحلق وتسمى لسان المزمار ويخرج منه العين والحاء ثالثا أدنى الحلق هو أصل اللسان وهو أقرب إلى الفم ويخرج منه الغين والخاء وتسمى بالحروف الحلقية ثالثا موضع اللسان وفيه عشرة مخارج أولا أقصى اللسان من فوق مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه القاف ثانيا أقص اللسان تحت مخرج القاف قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه الكاف وتسمى بالحروف اللهوية ثالثا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه الجيم الشين الياء غير المدية وتسمى بالحروف الشجرية رابعا أول إحدى حافتي اللسان أو هما معا مع ما يليها من الاضراس العليا التي في الجانب الأيسر يخرج منه الضاد خامسا ادنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يليها من اللثة يخرج منه اللام سادسا طرف اللسان تحت اللام قليلا مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا يخرج منه النون سابعا طرف اللسان تحت مخرج النون مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا يخرج منه الراء وهو يقارب مخرج اللام إلا أن مخرج الراء أدخل في ظهر اللسان وتسمى حروف اللام والنون والراء بالحروف الذلقية لأنها تخرج من ذلق اللسان أي طرف اللسان ثامنة طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى يخرج منه الطاء الدال التاء وتسمى بالحروف النطعية تاسعة طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى يخرج منه الصاد السين الزاء وتسمى بالحروف الأسلية عاشرا طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الضاء الذال الثاء وتسمى بالحروف اللثوية رابعا موضع الشفتين وفيه مخرجان أولا بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه الفاء فقط ثانيا من بين الشفتين العليا والسفلى يخرج منه ثلاثة حروف الواو غير المدية والباء والميم وتسمى بالحروف الشفوية لخروجها من الشفة خامسا موضع الخيشوم وفيه مخرج واحد وهو صوت الغنة والخيشوم هو أقصى الأنف ويسميه البعض التجويف الأنفي ويخرج منه صوت الغنة التي تكون في النون الساكنة والتنوين وعند الادغام وعند الاخفاء وعند الإقلاب وعند النون والميم المشددتين وعند الميم الساكنة المخفاة عند الباء والميم المدغمة في الميم إلى آخره هذا ما تسنى ذكره بالنسبة لمخارج الحروف وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته